استوديو المعتصم الرقمي يقدم أبيات رثاء بالمغفور لهما الوليد أزنيدي وعمر العبد اللطيف تغمدهم الله بواسع رحمته من كلمات الشاعر أحمد المدعج ومن أداء سامي الفرهود المتابعة أسامة العبد المنعم هذه الدنيا ما في يوم الله ونسمع عن الموت من عاشب الدنيا لجل يجمع المال ما ينفع أهماله ليفاته الفوت يوم الخامسة الحزن بقلوبنا كلين يهل الدمع والصادر مكبوت على فراق اثنين في عمر الأشبال جهم قدرهم قبل لا يقطف التوت أصغار لكن كانوا بحسبة رجال من الأدب ما فيه مرسان مفلوت نشاد لهم يا الله في طيب الأفعال بسمك إله الكون نرفع لك الصوت يا الله يلي تعلم الغير يا منجين يونس وفي بطن حوت اغفر لهم لا صاروا بواسطة من هال في حفرة لا شرب فيها ولا قوت في حفرة لا شرب فيها ولا, ولا...